سلمان بين الأغلال تظاهر سلمان بأنه قد ألف السلاسل حتى يطمئن والده ثم أرسل صاحبه لتجار الشام يسألهم متى يوم مغادرتهم وفي أحد الأيام عاد والده المفجوع فمر ليتفقد نور عينه الذي يوشك أن ينطفئ دخل غرفته تلفت ثم صاح كالمطعون فاجتمع أهل القصر نظروا فلم يجدوا سوى بقايا السلاسل والأصفاد انطلقوا بحثا في كل مكان توجه والده إلى المتهم الأول الكنيسه، سأل القساوسة وبحث وفتش بلا جدوى ثم عاد محطما يبكي حبيبا أحال فراقه الحياة مريرة أما الفتى فيتمايل الآن فوق مطيته عبر السهول والصحاري عبر دجلة والفرات عبر أشهر من المعاناة بحثا عن التوحيد كان يحب أمه وأباه لكنه إن بقي معهما فسيظل عبدا للنار في الدنيا حطبا لها في الآخرة كان يبحث عن خالق أمه وأبيه فهو وحده الذي يستحق العبادة ها هي الشام وها هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصوله فيقول قدمت الشام فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين علما قالوا الأسقف والأسقف رتبة نصرانية فوق رتبة القس وتحت رتبة المطران توجه الفتى لمقابلته ولما وقف أمامه قال والشغف يغمره إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك وأتعلم منك فأصلي معك فقال الأسقف أدخل دخل سلمان إلى كنيسة زادت من معاناته رآ فيها التناقض يمزقه ويعذب روحه فقد كان هذا الأسقف شيخا سيئا يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى تجمع سبع قلال من ذهب وفضة فأبغضه سلمان بغضا شديدا وعانى سنوات حتى لاح الفرج مرض الأسقف وتدهورت صحته ثم مات فأقيم له قداس كبير وفي وسط هذا الجو الجنائزي المهيب يفاجئ الحضور بصياح سلمان ترى ما الذي سيقوله الخادم بلكنته الفارسية المكسرة صاح سلمان إن هذا الأسقف رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا ارتفعت أصوات الاستنكار واللغط وهاج النصارى يطالبون الخادم بالدليل نظر إليهم بثقة وطلب منهم أن يتبعوه ثم مشى فمشوا خلفه ثم توقف فتوقفوا فحفر أو حفروا فإذا المفاجأة تعقد ألسنتهم وتشل تفكيرهم